بسم الله الرحمن الرحيم الف را تيك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا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 ونزلنا الذكر وإنا له نحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من إلا كانوا به يستهزئون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 سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قوم مسحورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السماء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا وَزَيَّنَّاهَا للناظرين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ ومن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا حل واقح فأنزلنا فأنزلنا من السماء ما فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإن لقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال رب فانظرني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 عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي عليهم سلطان إلا من اتبعك من سبعة أبواب لها سبعة أبواب، لها لها لكل باب منهم مقسوم لكل باب في جل ناتي وعيون، إلا المتقين في جنات ناتي وعيون، أدخلوها, أدخلوها، بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدور. دور ريل متقابلين اخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها شارتموني على انما السني الكبر فبما تبشرون فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا لفضيله الدكتور أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم والتابع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا وانضوا حيث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 وَلَمْ ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إِنْ كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصَّيْحَةُ مشرقين فجعلنا عاليها سافلها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 هم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيه وإن الساعة لآتيه اصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تندل عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إلا كفيناك إلا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ولقد واذرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين